قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجازي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا مَا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شَأْنَ خَصِفْ لِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَةً مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ الْفَضْلِ يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَّ لَهُم عَلَى مَوْتِهِ مَادَّ لَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِمَّا سَأَتَاهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَعَ لَبِثُهُمْ الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَاتٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ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 وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلًّا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 يَرْزُقُكُم من السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال لا تسألون عما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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعته ولا تستقدمون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 يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ وقال الذين استضعفوا للذين استقبروا بَلْ مَكْرُ الليل وَالنَّهَارِ إِذْ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 وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة